ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أ َ ن ع م ت ع ل َ ي ه م غ ي ر ا ل م َ ض و ب ع ل َ ي ه م و َ ل َ ا ل ض ا ل ي ن ب س م ا ل ل ه ِ ا ل ر ح م ا ن ا ل ر ح ي م ا ل ف ل ا م م ي ن لا عيب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراء، بل هو الحق من ربك لتذر ن قوم ا ما أتاه من م نذير من ق ب ل ك لعلهم ي ه ت د و ن الله الذي خلق السماوات والأرض و ما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش. ما لكم َُ من ِْ دونه ِ من ولي َِ ولا َ شفيعٍ ِ فَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَايَى إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ّ ذَلِكَ عَالِمُ الْعِبْرِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الذي أحسن كل شيء خلقه و ب د ا خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة مما إمهين ثم سواه ونفخ فيه من ر و ح وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل ل ا ما تشكرون وقالوا أإذا أضلنا في الأرض أإن ا ل َ في خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرون ق َ ل ْ ي َ ت َ ع َ ف َّ ا ك ُ م م َ ل َ ك ُ الْمَوْتِ الَّذِي و ُ ك ِ ل َ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ ت َ ر َ ى إذِ الْمُجْرِمُونَ ن َ ا ك ِ س ُ رُؤُسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ف َ ر ْ ج ِ ع ْ ن َ ا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 وذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآيات الذين إذا دُكروا بها خ ر و ا ا ج د ا خرُسوا ج د ا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم ُ نفسهم ََْ ا أ ُ خ ْ ف ِ ي َ لهم من ِ قرة َّ أعين جزاء بما َ كانوا يعملون َ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتٌ مَأْوَى ن ُ ز ُ ل ً ا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا إ ِ ي َ خُرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُو ق َ ع ْ د َ ا ب ا ل ِ ل َّ ذ ِ ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ و َ ل َ ن ُ ذ ِ ق َ ن َّ ه ُ م مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أ َ ظ ْ ل َّ م ِ م َ ن ْ ذُكِّرَ بِآي إنا من المجرمين منتقمون ولقد أ ت ي ن ا موسى كتابا فلا تكون في مريه من ن ق ا ئ ه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعل ن ا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون و إ ن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم ي ه د ن ه م كم أهلكنا من قبرهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أو لم يرو أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخيج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه النعم ه ونفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولاهم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم ينتظرون بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا م ذ ك و ر ا إن خلقنا الإنسان من ن طفة أمشاج نبتله فجعل له سبيعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إن اعتدنا للكافرين َِ سلاسل ِ و َ أ َ غ ْ ل ا ا و َ س َ ع ي ر ا إن الأبرار ْ يشربون َ من ِْ كأس ٍ كان َ مزاجها َِ كافورا َ عيني يشرب ُْ بها عباد الله يفجرنها َ و تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون ي و م ا كان شره م س ت ط ي ر ا ويطعمون الطعام لا حبه م س ك ن ا ويتمو ي و ا س ي ر ا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم ج ز ا ء ولا ش ك ر ا إنا نخاف من ربنا يوما نعبوسا قم طريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ن ْ ر ة ه وسرورا و ج ز ا ه ه م بما صبروا ج ن ة ه و ح ر ي ر ا متكئين فيها على ا ل أ ر ا ك ِ لا ي ر َ و ن فيها ش م س ا ولا ز م ه ر ل ي ر ا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم ب آ ن ي ة من فضة و أكواب كانت قوارير قوانير ق و ا ن ي ر من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زن جبيلا عينا فيها تسمى س ب ي ل ا ويطوف علي عليهم بآلة من فضة و أ ك و ا ب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا و ي ص َ و ن فيها كأسا كان مزاجها زنجبلا ي عينا فيها تسمى سل سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لولم نثورا وإذا ر أ ي ت َ م رأيت ن ع ي م ا وملك كبيرا عليهم ثياب ُ ن د س خضرو وإستبراق وحل و أ س ا و ر َ من فضة وسقاه مربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكن ا سايكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك ب ك ر ة ه و أ ص ي ل ا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجنة ويذرون وراءهم يوم ا ثقيل نحن خلقناه و ش د د ن ا أسره وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء ا ت خ ذ إلى ربه سبيلا